بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت لرض زلزالها اذا زلزلت لرض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت لرز زلزالها اذا زلزله لرز زلزله، اذا زلزله لرز زلزله، و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 وقال للإنسان ما لها وقال للإنسان ما لها وقال للإنسان ما لها وقال للإنسان ما لها وقال للإنسان ما لها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك اوحا لها يوم تحدث اخبارها بان ربك أوحي لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا الليورَ وَعملَهُم یوم يصدر یصدر ناس اشتات الیور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 وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمَي يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَه وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ لِلْإِنسَانِ مَا لَهَا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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا